قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ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 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهوى ولدّار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 مَن يَشَأْ إِلَٰهُ يُضِلّ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 حتى إذا فلحو بما أُوتوا أخذناهم بُرْتَةً فإذاهم مبلسون، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ وَانْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ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 إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى أكنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفوة حتى إذا جاء أحدكم الموت توَفَّهُ رُسُلُنا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ثُمَّ عُرْضُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقَّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِ قُل مَن يُنجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونهُ تضرعاً وخفيةً لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 وَذِرِ الَّذِينَ التَّقَوَّذُو دِنَهُمْ لَعِبَوْ وَلَهُوَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْ بِهِ أَن تُبِسَ لَنَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ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 قل أندعو من دون الله ما لا يفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إفهدان الله بعد إفهدان الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه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 Fala mma jnn'alaihi alailu raka ukbaan, Qal haza Rabbi. Fala mma aflan, Qal laa ahibul aflin. Fala mma rael kamar bazgan, Qal Fala maafal, kalaulah, illam yahdini Rabbil aku nann min al qum al zallin. Fala maar al shams bazrta, kalah ada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 وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا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 قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وهو الذي أنزل من السماء ما أنفأ، أخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه، فأخرجنا منه خضراً، نخرج منه حباً. راكبا ومن النخل من طلعاق ونندانيه وجنات وجنات من اعناب والزيتون والرمن مشتبها وغير متشابه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 Ikut apa yang diwahyai kepadamu dari Tuhanmu, tiada yang diibaikan selain Dia, dan menjauhkan diri dari orang-orang berzina. Dan jika Allah menghendaki, Dia akan menunjukkan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 ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيالهم يعمهون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 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفِسق وإن الشياطين لا يحون إلى أولياءهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون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 ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام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 وَإِيَّاكُم مَّيتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا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 وَلَوِ الزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمَةٌ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ Teman yatazwa jin min al-za'n ifnain, wmin al-ma'z ifnain. Qul azzak raih harma am al-um ifnain, amm ash-tamlat alaihi arham وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذَكَّرُونَ حَرَمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا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 فَمَنِ ارْقُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي الظُفُرُ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 ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا اسعها واذا قلت فاعدل ولو كان ذا قرب وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون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 إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبَّنُوا يَفْعَلُونَ mana jahabi kesanet, falahu 10 amthalha, dan mana jahabi siiat, fala yujuzah, illa mithla, wahum la yudlamun. Qul نني هدىني ربي إلى صراط مستقيم دين الطيما مل تابر راهما حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له